بسم الله بلدنا الراحة الكدس الله الواحد أمين من رسالة معلمنا بكديس بولس الرسول الثانية لكنيسة كرنسط الإصحاح 12 كتبت غديا وأنا أستخر أنتم التنظموني لأنه كان ينتجي أن أمضح منكم لم أنكش شيئا عن طائف الرسل وإن كنتم لست شيئا إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وخوات لأنه ما هو الذي نصبكم عن سائر الكنائس إلا إني لم أفكر عليكم سامحوني بهذا الظلم وفي الإصحاح اللي قبله يقارن بولس الرسول نكتب الآخرين فبيقول أهم إدرانيون فأنا أيضا أهم إسرائيليون فأنا أيضا أهم نفس إبراهيم فأنا أيضا أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل في الأسعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر في الميشات مرارا كثيرة من اليهود خمس مرات قضلت أربعين جلده إلا واحدة ثلاث مرات ضربت بالعصي مره رجن ثلاث مرات انكسرت ديال ليلا ونهارا قضيت في العنق بأفصار مرارا كثيرة بأخطار سيول بأخطار لصوت، بأخطار من جنسي بأخطار من الامم بأخطار في المدينة بأخطار في البريه بأخطار في البحر بأخطار من اخوه كذبة في ساعة وشد في أصهار مرارا كثيرة في جوع وعطش في أصوار مرارا كثيرة في درد وعري عدد ما هو دون ذلك أضطركم علي كل يوم الاهتمام بجميع التنائش من يضعف وأنا لا أضعف من يعثر وأنا لا ألتهد إن كان يجب الاستخار فسأتخر بأمور ضعفي. الله أذر ربنا يسوع النسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم إني لست أجدد في دمشق والي الحارس الملك كان يحرس ندينة الدين ويريد أن يمسكني. فتزليت من طاقة شي سنديل من الصور ونبوث من يديه نعمة الله لا تحل على أرواحنا آمين كل شهران تردين يا حزائي عيد الرسل أحب أكلمكم النهاردة بنعمة ربنا عن حياة معلمنا الكديس بولس الرسول بولس الرسول اللي بيدعى ثالث عشر الرسل أو اللقب بتاعه فاروز الأمم في الحقيقة هداي الكلام عن حياة بولس الرسول هو الكلام على انتشار الإيمان المسيحي. بولس الرسول هو القوة المحركة اللي كانت في الكنيسة في العصر الرسولي الأول إن كان فص الأعمال بيشتد فصة انتشار الإيمان المسيحي سفر الأعمال أعاد يأرخ لانتشار الإيمان غز الإصحاح التاسع في الإصحاح التاسع آمن بولس الرسول وبدأ يفرز باسم المسيح ومن الإصحاح ده بولس الرسول خذ سفر الأعمال كله لحساب بعد إيمانه لأن سفر الأعمال يؤرخ لحياة بولس الرسول وكإن الكتابة عن انتشار الإيمان المسيح في الكنيسة في العصر الرسولي هو السلام عن حياة معلمنا بولس الرسول واللي ساعد على كده الأصل يا أحبائي إنه اللي لفت السطر الأعمال كان الكديس لؤة والكديس لؤة كان رفيق لبولس في السفر عشان كده قدر يقول لنا تفاصيل كثيرة عن انتشار الإيمان وخصوصاً من خلال تراد بولس الرسول إيمان بولس الرسول يا أحبائي يعتبر هي أعظم معجزة حصلت في الكنيسة بعد يوم الخمسين. فعظة معجزة شهدتها الكنيسة انه بولت الرسول اللي كان اكثر مضطهد للكنيسة اعنف واحد اضطهد الكنيسة ازاي بولت الرسول دوت يتحول مش بس لانسان يفف عن الاضطهاد دا لو اعمل يبقى بركه مش بس يقبل الايمان باللي بيضطهده ايضا يبقى امرها تاس مش بس يفرس باسمه لكن يصير بولت الرسول هو ايه هو اعظم كاروز ارتته الكنيسي وينتهي حياته بانه يفسج دمه من اجل المسيح اللي هو كان قبل يفتهش اعظم صورة يا لعمل نعمة ربنا العجيبة جدا في تغيير النفوس عشان كده شخصية بولس الرسول تعتبر هي المع شخصية في العهد الجديد طبعا السيد المسيح لا يقارن بأحد إنما في كل تاريخ الكنيسة أعظم شخصية وأنمع شخصية على كتاة الكنيسة هو معلمنا بولس الرسول معلمنا بولس الرسول هو أكثر رسول يعرفنا تفاصيل كثير عن حياته من جهة صفاته من جهة شخصيته من جهة أعماله من جهة مشاعره وإيه اللي كان بيعتمل في داخل نفسه عرفنا الحدث بكلها لأن هو يتكلم عن أمور كثيرة من النوع الذي يسير فيله وطبعا ما كان شهادة الرسول رسول يتكلم عن نفسه لكن بتأتي في معرض الكلام بتدل الأمر المعين اللي هو بيتكلم عنه فكان الرسول بيكشف جوانب كتير من حياته ومن شخصيته ومن مشاعر. ايضا في امور ثانيه ذكرت عنه زي ما تقبلنا معلمنا الجديد له تفاصيل كثيرة عن بولس الرسول وفي امور ثانيه نستنتجها من وسط كلام بولس الرسول علشان سبب بولس الرسول هو اكثر واحد في الرسل عارفين تفاصيل كتيره في حته حياته بولس الرسول يا شباب يتميز بانه انسان لا يهدى انسان دائم الحركه مش ممكن نشوف بولس الرسول دوت وقت ان الاوقات قاعدxamlan ثلاثين سنة بولت الرسول تقريبا من بعد إيمانه بالسيد المسيح لغيث استشهاده ثلاثين سنة كان لا يخف عن الحركة وعن الترحال وعن الصقر إن كان بيتفكز على عكادي في البرية إن كان في مركز شراعي إن كان بيتطل الجبال إن كان بيقتفي في رمال طول حياته الثلاثين سنة لم يهدأ فيه بولت الرسول يمكن الفقرات الوحودة اللي كان بولث الرسول بيهدى فيها هو فقرات تنقل فيها السجن كان يهدى إيه؟ من جهة الحركة لكن من جهة الغيرة اللي في قلبه الرسول حتى وهو في السجن لأنه يفرز للمسجونين لأنه يفرز لحافظ السجن لأنه يكتب رتايل إنسان ما يعرفش الخمول مطلقا عشان كده ابتدى ما نتعجبش لما نبص في العهد الجديد ونجد الافكار ال27 سفر بولس الرسول لوحده في 27 دول له 14 رساله اكتر من نص 13 رسالة منهم حملت اسمه وحملت توقيعه حملت اسمه وحملت توقيعه ابتديت في بولس رسول يسوع المسيح او بولس وفي مكاوس عبد يسوع المسيح في الرسول وفي الختام كان يمضي السلام بيدي انا بولس الذي هو علامة في كل الرسائل بولس ما بيملل رسائله لانه معظم الرسائل اللي كتبها بولس الرسول كتبها في فقر او في سجن فما كانش عنده فرصة ان هو فكان بيملل رسائله إنما علشان تتقالت رسالة بولس الرسول كان يجي في آخر الرسالة يكتب السلام بيدي أنا بولس ودي بقت علامة في كل رسائب معلمنا بولس الرسول فبقول 13 رسالة حملت اسمه وحملت خلفيه الرسالة نمر 14 حملت روحه وحمل شكره وإن لم تكن تحمل اسمه رسالة العبرانيين والأسباب بولس الرسول من الحكمة رائعة أنه ما يذكرش اسمه في رسالة العبرانيين ايضا من عظمة الكتابات بتاعه معلمنا بولس الرسول ان رسائله بدأت تنتشر في وسط الكنائس وبدأ المؤمنون يحفظوها ويرددوها قبل عشرات السنين من كتابة الأنجيل او اول انجيل اللي هو بتاع معلمنا القديس مرقس طول العشرات السنين دول كان رسائل بولس الرسول متداوله في وسط الكنائس بدرجة ان سمعنا واحد ده معلمنا الخديس بطرس بيكتب سرسالته بيقول كما تفد إليكم أخونا الحبيب بولس الذي في رسائله أشياء عسوة الفهن يحرفها غير المؤمنين يعني رسائل بولس الرسول انتشرت في الكنيسة كلها وبقول في الوقت ده كانت الانجيه لسه ما تفدرش كل ده يكشف لنا عظمة حياة معلمنا الخديس بولس الرسول النقطة الاولانية اللي أحب أتكلم فيها هي نشأة بولس الرسول معلمنا بولس الرسول ولد في مدينة اسمها ترسوس ودي مدينة في أسل الصغرى مش معروف بالضبط السنة اللي اتولد فيها انما احتمال تكون سنة اثنين ميلادين يعني لما ربنا يسوع بدأ خدمته جميعه المسيح بدأ في جميعه سنة ثلاثين سنة كان بولس الرسول في الوقت ده سنه مايقلش عن 25 سنة وما يزيدش عن ثلاثين سنة بالأرض فالرسول دير في دوت كانت وقع تحت الحكم الروماني وبولس الرسول كان من عيله يهودية فقية فلما تولد ادل بولس الرسول اسمين اسم عجري يسمى جديد وسط العشيرة بتاعته اسم شاول على اسم اول ملك من ملوك اسرائيل وخد اسم تاني روماني علشان يتنقل بيه في وسط الدولة الرومانية اسمه بولس بقول العائلة بتاعة بولس الرسول كانوا ناس يهود ناس قصية ولد بولس الرسول من سبس بن يامين عبراني عبراني كان هو علع نفسه في شليبي من العبرانيين يعني بيتكلم اللغة العبرية مخصول في اليوم الثامن دليل ان العائلة بتاعته كانت عائلة قصية فهستمد بسنفيذ احكام الناموس. وعلى ما يبدو انه ابو معلمنا بولت الرسول كان عمل اعمال عظيمة للدولة الرومانية فعلشان كده منحته الجنسية الرومانية او الرعوية الرومانية عشان كده بولس الرسول لما تولد كان يحمل هذه الرعوية وكل الامور دي زي ما هنشوف يا حجائي في حياته اللي كان تدير من الله عجيب بيعد بولس فعلا كإناء مختار ليه أول ما وصل سن لبُول 13 عشر سنة أبوه بعثه من فرسوس لمدينة أورشليم علشان يتعلم الناموس. وزي ما هو قال عن نفسه إنه هو تعلم الناموس تحت رجلين أعظم معلم للناموس اسمه جمالئي. جمالئي دوت يقال عنه في التلمود اليهودي منذ أن رفض جمالئي انتقى مجد الناموس. يعني كان يعتبر من اعظم معلمي الناموس في حياة شعب اسرائيل كله بولس اتعلم الناموس تحت رجلين جمالاين حياة بولس الرسول من جهة النحية العملية كان عادة الراجل اليهودي لازم يعلم ابن حرفه علشان لو احساك في حياته يعرف يضبر نفسه فالحرفة اللي تعلمها معلمنا بولس الرسول صناعة الحياة من الناحية الدينية قلنا نشأ في عيلة متدينة عشان تد عاش معلمنا بولس الرسول بحسب مزهد اليهود بمذهب الفريسيين والفرسيين دول كانوا جماعة مضطتتين جدا في تنفيذ أحكام الناموس عشان تد علينا معلمنا بولس الرسول في سفر الأعمال بيقول إني حسب مذهب عبادتنا الأديق عشى فريسيا الفريسيين دول كانوا ناس مضطتتين قوي فابولة عاش في الريس مش بس كده ده يكتب في رسالة غلطية يقول كنتوا أتقدم في الديانة اليهودية على كاثرين من أسرابي في جنس سبسانة أو فرغيرة في تقاليد أبائي كل أريضنا وكل الناس اللي كانوا بسنة ما كانش فيهم حد ضيور على الإيمان اليهودي زي ده من جهة حياة الدينية من جهة حياته العلمية معلمنا بولس الرسول يعلم اللغة اليونانية ودائما هنشوف دلوقتي في حياته كل دوت كان تدبير عجيب من ربنا علشان يعجز بولس ان هو يكون كاروز للأمة دية في النقطة الأولية نشأ بولس الرسول الأولى النقطة الثانية تحاول شاول متصيد الكنيسة إلى بولس اللي يؤمن باسم المسيح. لما معلمنا بولس الرسول، ولس في فرصوس ولما سنه سامل 13 سنة أبوه بعثه أرشاليم لتعلم النموس بعد ما تعلم الناموس، تحت رجلين غمالئيل رجع فرصوس مرة تانية في الأثناء ديت كان بجر الدنيا يتلع الفرازة والطلب ومات وقام وبدأ الإيمان المسيحي ينتشر في أرشاليم والمناطق المقيمة بقينا معلمنا بولث الرسول رجع لأورشليم مرة تاني وبتكليف رسمي من رؤساء الكهنة مكلف بانه هو يقضي على الايمان المسيحي وبولث الرسول يا حباء أكثر اكثر واحد الطهر الكنيسي في رسالة تلبي يقول من جهة الغيرة مضطهد الكنيس من جهة غيرشي على ديانة اليهودية ده انا كنت تغير على الإيمان اليهودي الدرجة ان انا كنت بضطهد كنيسة المسيح في رسالة غلاطية لا تلمس اضطهد جيد غيرها كويها قال كنت اضطهد كنيفة الله بإفراط وأتلفت ده كلام في المثاوث الأولى يقول انا الذي كنت طبع مجددا ومطهدا ومفتريا وانا كنت بشتري عن المسيحيين لو قلت الواحد انت انسان مفتري كل ما بلعش. هو قلت عن نفسه كده انا كنت مفتري ايه اضطهاد بولس الرسول الكنيسي عشان كده في سفر الاعمال الاسحة واثنين وعشرين يقول اضطهدت هذا الطريق حتى الموت في دموة المسيحيين مقيدا ومسلما الى السجون رجال ونساء كانش حتى ستاة ما كانش يسابه شوفوا اضطهاد بولس الرسول الكنيسة شكله؟ لدرجة ان احنا اول ما سمعنا عن بولس الرسول في سفر الاعمال سمعنا شاب يقال له شاول الناس اللي بيرجموا السفنوت كانوا بيحفظوا سيابهم تحت رجليه كان هو يحرص السيابة تعيشه ومعلمنا القديس هو وكان شاول راضيا بقصد أول ما ظهر بولت الرسول في التخاب المقدس ايه؟ أول شهيد في المسيحية القديس السفانوس بيترجل بمواسق شاول وبمماركته وبتأييده للشغلة ديس السؤال ايه سر اضطهاد بولس الرسول الكنيسة ميه يعني كان يضطهاد الكنيسة بالصورة ديلا؟ بولس كان إنسان غيور جدا على النموس والنموس يقول إن في مسية جاه فوجئ بالمسيحيين بيقولوا إن اللي علق على الصليب هو ده المسيح وقلت الرسول عارف في سفر التاتنية إنه اللي يتعلق على كشة ده يبقى ملعون ملعون كل من علق على كشة قال إزاي الناس دول يقولوا الكلام دوت على النموس دول ناس مجذفين عن نموس ازاي المسيح اللي تتلم عنه الناموس يتعلق على خسبة وليتعلق على خسبة ملقوص فبدأ يشعر بولس الرسول ان اضطهاد للمسيحيين ده صغيرة ودفاع ومحبة في النموس فمن غيره بدأ يدبح في المسيحيين لدرجة ان المسيحيين في قرشالين من كتر اللي اشترت بولس له الدنيا ومشه سابوا وهو رايح في الطريق لدمش ومعه رسائل من رؤساء سهنة عشان يروح يقبض على المسيحيين ويجبهم يتحطم في أورشليم وفي عز الظهر وكان بولس الرسول بتعتمل داخل نفسه أمور كثيرة الأمر الأول هو وخزات الضمير الشديدة جدا جدا اللي كانت بتنخس قلب بولس الرسول عشرات إن لم يكن ناس أو ألوه هو اللي مضبحه فدا دا قولت الرسول هل انا صح هل انا صح انا متصور ان انا كده غيور للامام بتاع اداك طب هل معقول السكة اللي انا ماشي فيها هدية الناس اللي انا بادوس عليها هدية هل معقول انا صح وهو الغلاط ده كان اول امر قولت الرسول كان محتار منه جدا الامر الثاني اللي كان بيشغل ذهن قولت الرسول ايه المحبه العجيبه اللي المسيحيين بيحبوا بيهم اله مطلوب يحبوه حتى الموت طب يحبوا في ايه ده بعض كان امر تاني بيشغل ذهن بوله الرسول في الطريق المدمجي الامر الثالث ايه مصدر السلام العجيب اللي المسيحيين دول بيتقبلوا بيه الموت السر الناس دول فيه سر وراه وكان كل ده في جانب يا أحبائي ووضع استفانوس الملائكي المشرق الممتلئ من السلام اللي بيطلب الغفران لشاو اللي جرجمه وكلمة استفانوس بسرم داخل قلبه لا تقوم لهم هذه الخطيئة كل الأمور دية كانت كمن خاص بينخص قلب جولة الرسول يا رب تعرفني أنا صح ولا أنا غلط هل أستمر في السكة اللي أنا ماشي فيها ديك فبدأ انا بعمل كده ما حد قال لي فبرج لو انا هنا ترشحتني لو انت عايزني اكمل في الطريق ده ثبتني فيه وكان بولس الرسول في حيره شديده ما اظنش ان بولس الرسول مر بمثل هذه الظروف طوال حياته لما المسيح وجد هذه الغيرة في قلب بولس الرسول وهذا الاشتياق الحقيقي لمعرفه طريق النور عبر حول النور وسمع صوت المسيح بيقول له شاول شاول لماذا ايه لماذا تطهد لماذا تطهد فيه كده أنا أمثلك ايه أنا مثلك ايه؟ شاول شاول لماذا تطهد فبولس انزعج قال له من أنت يا سيد انا أنا بطلتش حد عجيب ان كل اللي كان بيعمله بولس ده كانش حاسس انه بيطهد الكنيس عجيب قال له أنا يسوع الذي أنت تطهد صعب عليك أن ترصد مناخ مش هتقدر تقاوم في السكه دي كتير قال له طيب قولش حاعمل ايه انا حاجه اعمل حاجه لتربيك قال له روح ادخل المدينه وهناك يقال لك ماذا ينبغي ان يا احبائي سكه ايمان بولس من اهميتها ذكرت ثلاث مرات في الكتاب المقدس معلمنا الكديس لؤى في أعمال ستعة وهو يؤرف إيمان بولت ذكرها بولت الرسول ذكرها هو بنفسه مرتين ده ما دون في الكتاب المقدس في سترة الأعمال 22 ذكر الكتاب دية لشعب إسرائيل لما هادوا عليه المرة الثانية ذكرها لما وقف قدام أجربات الملك مفيش قصة يا أحدائي في الكتاب المقدس اتكررت هذه المرات إلا قصة الصليب، إلا قصة الصليب. والسبب يا أحباي إنه كانت هي الدينامو اللي بيحرك بولس الرسول طول حياة بولس الرسول لم يجيب عن ذهنه النور اللي أبرك حوله وصوت المسيح وانطراحه تحت رجليه وسمعنا في رسالة رب بيقول أسعى لعل قدرك الذي من أجله أدركني المسيح قال أنا شاهد كده إن المسيح لما ظهل في الطريق لدمشق ووقفني كان في ذهن المسيح أمر معين من جهة الحياة. فأنا حياتي فأنا طول حياتي بأسعى عشان حقا اللي بشكر المسيح من جهش أسعى لعلي قدرك الذي من أجله أدركني المسيح وكأن يقول الرسول يا حبائي بعد ما عرف طريق النور بقى صعبان عليه السنين الطويلة اللي هو ضيعها في الظلمة وفي التهاد الكنيس فكل لما الرسول يفتكر منظر المسيح وهو جاهز في الطريق لدمش يقول أسعى لعلي أدرك بقيت هي دي بقول اللي بيحرك معلمنا بولس الرسول وده السبب ان الحكة دي ما غابتش عن ذهن بولس الرسول بل خررها مرات كتير عايزة احجائي تتأملوا في عمل نعمة ربنا العجيب بولس طالع من ارشالين ليه علشان الناس اللي قال لهم بنار محبة المسيح يتبح في الطريق اللي هو ماشي فيه اتتقت قلبه هو بنار المسيح صاروا نعمة ربنا يعني هو طالع بيطارد محب المسيح وهو طلع في الطريق ده وقع أثير محبة يسوع الوجة الطهر خارج من أرشالين كذئب دخل بنشق كحمل هو نفسه قال فطحكنا مثل غنم للسطح المهم انه في نفس الوقت اللي طهر فيه ربنا يسوع في الطريق لدمشق لشاول ظهرت رؤية لحنانيا واحد من افترعين الرسول وكان هو أسقف مدينة دمشق وصادر أمر تناوي بتكليف حنانيا بالزهاد إلى الزقاق الذي يوضع المستقيم قال له ليه؟ قال له هتروح تعمل شاول قال له شاول رب كم سمعت عن الاصطهادات اللي, اللي عملها بإدي فيه كور شليل وكمان جيلنا هنا علشان معاه رسائل يقبض عليهم كل اللي رح عمله قال له هذا لناء لي مختار ليحمل إثني أمام أمم وملوك قال له اللي مش عزت ده ده هو دوت إيه ده الكروز بتاع الأمم دوت اللي حيخلص المسيحية من قبضة اليهود المسيحية يا حبائي ظلت فإنها شيعة من شيعة اليهود وبتمارس أعمال اليهود اللي جث حرر المسيحية من المعارسات اليهودية وخرج بيها كنور إعلان للأمم جانبتها لي سمعان الشيخ شافه وهو فتر شاور على المسيح بيقول له بيقول للعذراء أمه ده نور إعلان للأمم نور إعلان للأمم وفين المسيح يعني آه راح بشر المرأة بتاعة ديس مش يشكر من كده إنما أنا أتحيق لي إنه كان سمعان الشيخ كان يرى بولة الرسول الشعلة المتفقدة بالنار اللي بتنير للأمم طريق الخلاص وطريق الخلود بواسطة الإنجيل قال له ده إناء مختار ليه قعد بولس الرسول يا أحبائي ثلاث أيام لا ياكل ولا بيشرب ولا شايف وكل اللي قعد بولس الرسول يراجع حساباته القديمه السنين اللي فاتت في كلها كنت غلط والعجيب يا أحبائي ما تقابل ده قبل معمول دخل فإذ هو قائم ليطلع. هو دخل اتعمد بولت الرسول ونزلت من عين وكشور الشيء عجيب يا حباقي فعلا الشيء عجيب قوي ان معلمنا بولت الرسول بعد ما قبل الايمان بالمسيح صار منبوذ من المسيحيين خايفين منه وصار منبوذ من اليهود لانه اللي كان معانا بقى عدو وليه حاج يعني لا. لا عاجب دول ولا عاجب دول دول رفضينه ودول رفضينه انما كان مقبول من السماء ومن رب السماء طب مشاعرك ايه يا بولس للي انت تركتهم قبلينك ولا للي انت ربطتلهم قبلينك قال لا انا مش ربطت لا الزول ولا الزول ده انا شاعر ان انا ربحت المسيح صار احبائي يعني بص في معلمنا بولس الرسول وهو في الايمان اليهودي له مكان دينيه مقرب جدا للرؤساء اي شاب يهودي كان منتهى امنيه ان يصل لشهره والمجد بولس الرسول طب بولس كل المجد ده طب راح للمسيح ايه ادينا قريت لكم كرنش في الثانيه ايه ضرب وسجن وتلطيش واهانه وجزء وغروق في البحر يعني يعني ما فيش مقارنة يعني أقول إذا أنت قلت سراحة قلت سمع جرحت إيه رحت الهوان والمزلة طب إيه قيمة لا ما كان لي ريح فهذا قد حسيته من أجل المسيح ايه فكر والله هذا زنيك زبائن زنيك زبائن يبقى الجانب الأول نشأته الجانب الثاني تحول شاول وإيمانه الجانب الثالث تراثه بولس الرسول الأولى فورس بيبلس اول ما خد الايمان بالمسيح واتعمد في دمشق لقى خرج في المجتمع بتاعت اليهود يكره بالمسيح ده لسه متعمدش وراح قعد سنين في العربية بدا يرجع للناموس ثاني بس بنور المسيح شال البرقه بقى من على عينين بولس فبدا يرى المسيح في العهد القديم وراح رجع مره ثانيه لدمشق يترض ان يسوع هو ابن الله المرة الوحيدة في الكتاب المقدس في سفر الاعمال يعني اللي ضفر فيها لقى بابن الله على لسان الرسول في دمشق ومش كانت فرازة بولس الرسول يعني اهو مجرد واحد يوعظ للناس لا دي الفرازة بتاعت بولس حذف الناس الوثنيين اللي موجودين في دمشق لجرجة انه عملوا معامرة ادفلوا ادواب المدينة وقالوا لازم نمسك بولس جمع ووجه قلوا يا حباي إنسان لسه قابل الإيمان وقلوا افتراجته في فصل إنه نصفهدي بلسه نتعمل عايزيني موتوف وبولت الرسول كان بيت أحد المسيحيين على الصور فدلوا بالليل في زنبيل وهرب من دمش وفضل الموضوع ذا بيؤلم نفس إنسان زي الرسول على رأي مقال محمية رجل النسل يهرب إنما كان هو ده تذبير ربنا في الفترة دية من جهة بولت الرسول قال له لسه عايزينا في شغلة تانية المهم ان بولت الرسول كان بمشق وراح رايح قرشليه كان يظن بولت الرسول يعني انه او مش كان يظن انا اللي كنت بظن ان بولت الرسول يستقبله فرح. انما زي ما قال المسيح ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الراس نستنى انت ايه يا يابت طبعا بفضوك يفضلون بروش نتبدأ ايه معقولة اللي كان بيضطهدنا الان يكرز باسم المسيح شو منكم ده زار خدعة فدعة يعملينك فا استقبلوا برنابة ده كان انسان يعني يدور على النفوس المنبوذة النفوس اللي مطروكة واستضنه ودخله للرسل وبدأ يشرح ليهم ازاي ظهر له المسيح في الطريق لدمشي وازاي كرت باسم المسيح في دمشي فقابل الرسل ان هو يدخل ويخرج معه بدأ يخرج بولس الرسول في اليهودية وفي اورشليم تهابوا عليه اليهود فربنا ظهر له في رؤيا الليل قال له يا بولس قال له ايه قال له تدلهم البلد تدهله تدهله انا ربي ب... ده ده نفسر النمى لما يعني ده كنت المسيحيين وهم كانوا عارفيني يعني لما تجدنا دلوقتي كنت فيهم اتشلم عن المسيح دي حتخليهم يعاملهم قالوا لا بول ها انا ارسلك الى الامم بعيدا مش هيبالوا كلامك فقال انا هبعثك في حتة تاني وفعلا قبلهم لهم بولت الرسول عرشلي من وراح على ترسوس الحتة اللي هو اتولد فيها فكان بولس الرسول قاعد في طرسوس ما نعرفش الازمنه بالضبط انما برنابا في الوقت دوت كان بدأ يخدم في انطاكيا سوريا فشعر ان هو محتاج حد يساعده فافتكر بولس فراح طرسوس جاب بولس وقال له تعالى اشتغل معايا في انطاكيا في الاثناء ديت في نادي تنبأ ان في مجاع هتحصل في اورشليم فجت في ناس في انطاكيا لموا مساعدات وبعتها مع برنابا ومع بولس الهم روحوا اديوا المساعدات دول للناس الغلابه اللي في اورشليم واللي رفضوه في يوم من الايام احتاجوا للمساعده وهم سيرجين من اورشليم راجعين انطاكيا فمر مرقس شاف كده ان بيقول ده في نعمه خاصه فقال له انا عايز اجي معاك. عايز معاك فراح ايه رجع معاهم مرقس على انطاكيا سوريا السلام دوت كان في سنة 45 ميلادية لانه ده مربوط بالمجاعة اللي حصلت مجاعة من سنة 44 فمن سنة 45 راح معلمنا بولوس الرسول لمجينة انطقيا في سوريا وهتعتبر دي هي دي بداية او محصة انسلاث بولوس الرسول بعد كده في رحلات الترشيرية يبقى النقطة الاولانية شفنا نشئته الاولى النقطة التانية شفنا تحول شاول وامانه النقطة الثالثة كراثه الأولى في دمشق وفي قرش في وفي فرصوص وفي أنطاقيا النقطة الرابعة والأخيرة ملخص بسيط كده لكراز بولث الرسول ورحلات بولث الرسول كان المركز بتاع الخدمة بتاعه أنطاقيا سوريا يخرج منها يعمل الرحلة ويرجع تاني على أنطاقيا عمل بولث الرسول ثلاث رحلات والرحلة الرابعة راح في روما علشان يتحاكم منها الرحلة الاولى مذكورة شفر العمل الصح 13 النوع بفاعة الرحلة مذكورة في الورق اللي توزع علينا انا حقول نوعات مختصة من قعد رأخذ تفاصيل الرحلات كلها وهم قاعدين في انطاقيا سوريا قال الروح افرزوا لي در وشاول للعمل الذي دعوته ملائك رحص هو الاختار رحص هو, اللي اختار. رحص هو اللي اختار. مش الكنيس قال لي كنيسا ما كنش عايزين قد ده اختاروا للعمل الذي زد من أجل هو بعد كده قال اللي من كل ألزمتمون إن أنا أقولي هذا الفلام ده. فقال الروح افرزوهم فقاموا وصلوا وضع عليهم الايادي وحنائزا فطلقوه وبقوا دول منين وهذان اذ ارسلا من الروح القدس مش من انسان مش من انسان عشان كده بولس الرسول قال له مش انت اللي اختارتوني لان ربنا هو اللي اختارني من بطن امي مش انش فتلقوا في الرحلة الاولى اول مدينة راحوا فيها ابرس راحوا بلد اسمها سلاميث بولد وعظ بعد سبع راحوا بلد تانية اسمها بابوس كان شي والي هناك قبل الامان بالمسيح لكن كان شي راجل وحش اسمه عليم الساحر حد يفسد الوالي عن الامان فلقينا بولس يمثلئ من الروح القدس. ويبتدي يوصق عليم الساحر وضربوا بالعمى قال له لا تصفر الشمس الى حين بعد ما خرجوا من أدرس تلعوا في البحر في الشمال لحتة اسمها درج الدنفلية قاعد بولس في درج الدنفلية ايام قليلة وفي درج الدنفلية مريمور اترجع ما نعرفش ايه السدر وكمل بولس الراسول هو وبرنادة الرحل راق مدينة اسمها عن طفية أعد فيها حوالي اسوعين كان بولس الرسول يدخل مجمع اليهود يوم السبت يوعظ ودي اول وعظة مدونة بالكامل لمعلمة بولث الرسول اللي قالها في انطقية بسدية كنموذج لعذاب بولس الرسول في وسط الناس اليهود وحنشوف نموذج لعذابه في وث الناس في لما يروح قتينه المهم ان هما هدموا على بولس فبولث هرب لمدينة اسمها ايكونية في ايقونية بولث قاعد فترة طويلة يترس باسم المسيح هاجوا عليه وحاولوا يرجموه راح تيدلهم ايقونية وراح مدينة لسرا ودرب. لسرا ودربا كان فيه رجل مقعد فبولث وبرنابا شفوه فالناس لما شافوا المعجزة دي قالوا ايه ان الالهة تشبهت بالناس فكانوا بيسموا برنابا درس وجورة هرمس لانه بولثا هو اللي بيتسلم كثير في تخيلوا احبائي هما دلوقتي بيقولوا على بولس وبرنابا ان تشده ان الالهه تشهد بهم فبولس وبرنابا شافوا تياب انما كانوا دو فبيقول فكسل الجموع بالبهر تسعى ان يذحوا لهم بالعافية خلوا الناس يقتنعوا ان ما مش الهه قالوا ما جمعنا سالفه ولا حاجه لا احنا بشر زيكم انما الاله الحقيقي هو اللي صار انسان اول ما سمعوا كده بعد شوية هاجوا عليهم وراحوا ماسكين بولس يرجمون شوفوا فكر الناس يعني الناس بسهولة تؤله البشر هيرودس هذا صوت إله لصوت إنسان إنما لما نقول لهم لا دا الإله هو اللي صار إنسان نقولوا انت بتجدف. فكر مغلوط دا فكر العالم المهم إنهم مسكوا بولس ورجموه وكان يا احبائي لازم بولس يترجم لازم بولس يترجل زي ما رجم السفانوت المسيح قال كذب بالكيل اللي بالكيل ليه حيطل لك. زي ما رجم السفانوت لازم تدوء الرجل ورجم بولس وما تركوش جل لما جن انه هو مات وراحوا تحقينه مطلعينه بره المدينة في كتير قالوا انه في اللحظات دية بولس الرسول طلع السماء كالفة وشاف امور لا ينطق بيها ولا يسوق الانسان ان يتكلم عنه ما فتحش سبقه إلا بعد 4 سنة ذكر القصة دي العجيب يا حبا أنا بولي في لما قام رح دخل المدينة تانش إيه دا كان دول حبي موتو وفحبوط العبر فالطبعين قونا فابولي تهرف لا رح يملوهم دخلوهم مرة تانش واللي كان شاهد القصة دي الشاب صغير اسمه تيموساوت كان آمن وتعمد على قدام بولس الرسول وشاف بعنيه بولس وهو بايه يترجم ويا احبائي بقت الكنيسه سلسله استيقاظ يترجم شاول يامن شاول يترجم في مساوسة يامن في مساوسة يترجم من جيل والى جيل وحتى مجيء المسيح هي كده المسيحيه تسلم ضد صليب مش بالتعليم مش بالكلام المهم ان بولت الرسول صلت الرحلة ديه وجدت لطريق العودة لفت تاني على نفس المدن تقريبا انما وهو راجع لقى بقى الكنازي بدت تتشدد في الإيمان فبدى ينسخد ليهم قصوص في كل كنيفة وراح راجع معلمنا بولت الرسول مرة تانية لا انصر في الوقت دا كان صار في الكنيسة مشكلة جبيرة قوي اسمها التهود يعني باختصار ان الناس اليهود قالوا عشان الانسان يدخل في الامان المسيحي لازم الاول يصير يهوديا وبعد كده يبقى مسيح الموضوع دوت معلمة بولس الرسول رفض فقالوا طيب نعمل مجمع من الاباء الرسل فاكتمعوا في ارشالين سنة 50 ميلادية وقرروا انه فيش ضرورة لسهوت ورحوا الدين القرار بتاع المجمع ده المين لبولوس قالوا له روح طم من الكنائس صار يا احبائي بقولوا ربنا ده عجيب من 13 سنة بولد طالع من اورشليم مع قرار ايه القرار اي واحد يخرج عن الناموس يربطه ويجيبه يبحاثم في اورشليم النهاردة بعد 13 سنة طالع من ارشاليم بقرار مفيش ضرورة للخضوع لاحكام الناموس شوف عمر ربنا العجيب بولد تعمل تقريبا سنة 37 سنة 50 من يعني حوالي 13 سنة شوفوا عامل نقمة ربنا العجيب إزاي يغير إدوب الناس المهم رجع معلمنا بولت الرسول لأنطقيا سوريا عشان يبتدي الرحلة الثانية الرحلة الثانية بشكل الأعمال اللي حقها مستسر بولت رجع كده البرنابة قال له إيه قال له إيه رأيك تعال نشوف الناس اللي احنا بشرناهم دو لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة وقرية بشرنا بيهم وكيف حاله نروح نفتقد الكنائس فبيرنبه قال له ماشا ده سنأخذ معنا ماري مرء بولت قال له لا اللي طارقنا من دين فلية ولم يذهب للعمل معنا لا, ما لا نأخذه معنا قال له لا ما جايش معانا ما يكملش حصلت بينهم مغاضبه ليست وقليلة حتى صارت أحدهم الأرض قال له ماشا بولت خد كيلة وخرج وبرنبه خد ماري مرء وراح أبرس بدأنا بدأ كان عجيب برضو شوي. بولس الرسول في الرحلة الأولى راح أبرس الأول وهو راجع مرجعش الأبرس طب عيتي قناة هو راجع أعطان فيها قصوص أبرس ما أعطانش فيها قصوص لأن بولس مرجعش فيها. فبدأنا نسأل نروح انا وما زمارق في البلد اللي هم رباني عليها دين روح يأخذنا فيه مش رباني يعني ولا حاجة انما يعني البلد اللي بولس الرسول لم يقيم فيها قصوص خش عارف تجيز درمادا وأصلاً دي كانت موطنه ان هو يروح يأخذنا هناك. المنطقه اللي هو خدمها زمان ربنا حط منبه فيه قال له تروح ايه تروح تروح في برنا في في قبرص فبولس راح واخد سيلة وراحوا خارجين للرحله الثانيه وصلوا مدينه دربة وريسترا فبولس لقى في مساوي ده يتشدد في الايمان فبولس راح واخده وعملوا تلميذ له وهنا احبائي فكره بولس الرسول ده عجيب خالص بولس مش بس عايز الناس تقامن بالمسيح لكن عايز يحول المؤمنين لكارذين باسم المسيح شوف عظمت بولس يعني مش تفاية عند بولث ان واحد مش مؤمن نخليه مؤمن لا قال لي احنا خليناه مؤمن ده عايزين نحوله الكارذ وحط بولس الرسول من اليوم دعينه على كمتاوس ان هو حيكون من بعده اللي مسؤول عن الكريم فقال ان خدته متاوس وبدأ فيه علشان هو يبقى من بعده نفس بولس الرسول بقى حصلت حاجه غريبه في الرحله دي لفت كوره غلاطيا وبعد كده جم معلمنا النبي بولس الرسول في اسيا عشان يسلم الروح منعه راحوا بلد ثانيه اسمها نيسيه فلم يضعه الروح راح ثروث مش عارف يفرق فين كل ما يروح في حته الروح يمنعه يروح حته تانيه الروح يمنعه فراح واقف وهو الثروث اتقابل مع معلمنا القديس لوقا ومن اللحظة اللحظه ديت هنلاحظ انه كلام سفر الاعمال يبقى بصيغه الايه المتكلم يقول فذهبنا واقلعنا الاول كان يقول ذهبوا لان لأ بقى لوه مع انما الحته المهمه في رواق ان يقول الرسول شاف رؤية رجل مقدوني بيقول له اعبر لمقدونيا وايه وانا رواق جه مينى ساسع وفي بحر ايجا وفي اوروبا اليونان فالراجل المقدوني بيقول له اعبر عد البحر ده و تعال لنا اعبر الى مقدونيا وان فيقول فسيقنا ان الروح يدعونا لمقدونس فرح راحين ومن هنا دخلت المسيحيه اوروبا اول بلد طبعا معروفه في لبدي امنت لبيا ضيعه الاردوان والسته اللي فيها روح عرافه دي بولس اخراجها هاجوا على بولس مشهوده ربوب العصيان وراح حاسينه في السجن طبعا عارفين السته وهو في السجن انفتحت ابواب السجن وامن الرجل السجين. المهم ان بولس الرسول ترك مدينه شوليب ومدينة شوليب دي احبائي من احد الكنايس لقلب بولس الرسول بعت البولس مساعدات كثيرة وكانت في محبه خاصه حتى الرساله اللي بيقولوا بعتها لهم رساله كلها مشاعر وعواصف لطيفه جدا كنا خدناه من كام اسبوع كده ازاي بولس الرسول بيرشف قلبه بكل محبه بالنسبه لخلفه يقول لهم يا فرحي ويا اكلي انتم بتاعي قدام المسيح المهم ان بولت الرسول علشان يستمن على كنيسه الخلوك دي فسبلوهم لو او ثموساوس وهو فيله وراح البلد اللي بعد كده بيري في الثالونيتي فيها ثلاث ثبوت قال عاد هادو عليه راح فايدهالهم وراح حثة سمية اسمها بيريه في بيريه يقول معلمنا بتديس له انه الناس اللي في بيريه كانوا اشرف من الذين في الثالونيتي بنيه كانوا يحبوا يسمعوا فلما كان بولت الرسول يوعزهم كان يروحوا يتحصل الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا خلالهم يقولوا يقولوا يضفح وأنا بقى أعتقد أن بولس ودد في يعني دلته المنشود هو عايز يتكلم عن المسيح ولا قدية نفوس تحب تسمع فبولس قال نقعد معاهم فطر. إنما الشيطان ما أرادش كتب ما أرادش كتب بولس كان يجد نظف انو يقعد معهم يسلم في الانجيل قالوا له لا مش عايزين الشغله دي فراحوا بعثوا ناس يهود راحوا مهايجين الدنيا على بولس كان بولس يقعد فتره اطول في بيريه انما اعطانا الشيطان في ما فرح بولس الرسول ساب بيريه وراح هربوه قاعدين موتوه راح مدينه اتينا ده رايح هربان قالني يا حبا أن أبعد أحسامه عن الصحف وترفع عن الصفة قال لي أنت عايز يا بولي أنت ترحمد و تترحم بريك قال له يا رب نشي قاعد معه أنت ترف من كتب قال له لأ بس في حتة ثانية عايزين بعتك فيه قال لي أنت عامد نروح فيه قال له رح أتينا رح أتينا أتينا أتين دي بتاعة الفلسافة بتاعة العلم قال لي أنت اللي هترف تتكلم معه فراح قولت الرسول أتينا في نفة المدينة كده لأها منتلع أصمام احتدت تروح قال لي في في أنت شيء غيره ما قال كده ما قال من يعصر وأنا لا اعصر من يضعف وأنا لا ألتزم عدد ذاك افتراتهم علي جميع ثنائس يعني ما الكل قلبه بيطلع الكل فقولت الرسول بيجلس كده قال له رب الناس ما رفتش قال عادني كلمه قلت مكلمهم هو لأ معبد الإله المجهول فأعد كلمهم عن ربنا فشوي جماعة لفتت قالوا له تعالى كلام جديد احنا هنا شغلتنا كل ما هو جديد تعال حتلم. قالوا ما ليش فين قالوا عندنا حصة اسمها اريو داغوس اريو داغوس دي حته زي ايه زي مجلس الشعب كده بالوقت مجلس المدينة يعني قالوا له تعالى عندنا احنا كل صحه فكر جديد وفلسفة جديدة يجي نتناقش معاك احنا نحب نسمع الحاجات الجديدة ايه الأخبار بتاعتك قول لنا ايه اخبارك يا بولس ايه الاله الجديد اللي انت بتقوله دوت قالوا في إله اسمه يسوع نزل من السماء وصلى والاله دوت عايزين الاحياء والاموات بيقولوا الكلام ده احنا تمام اول نسمع تعال اما ايه اتكلم معانا فين وراح بولس الرسول بدأ بقى حكم بولس الرسول وهو بيتكلم قال لهم كما قال احد شعراءكم اننا نحن ذريه الله مش انت عندكم شعراء قالوله اه انا طب ما برده ده الكلام ده احنا اللي بنقول احنا ذريه ربنا وهنا بقى حكم بولس كم كان بولس بيه لكن بولس شاف الحفه المشتركه ما بينهم وما بينه وبدا خد اماتخله حلو لما نتناقش مع واحد بدل ما نتناقش مع الناس اللي هي بتقبل المناقش حلو ان احنا نتقابل في النقط اللي نتفتق فيه ومن دي كانت مدخل لبولت الرسول ان هو يترس في مدينة أسينة نتقل ده كان حلم بولس أسينة دي عاصمة العلم والفلسفه كل ثلاثة عظماء العالم وقفوا في أريوز دابس وضع في قلبه ان يشهد المسيح في وسط أريوز دار. وبالتالي هامن راجل هناك اسمه ديونسوس الاريوباغي وديونسوس ده بعد كده اصبح هو اول اسقف لمدينه اثينا وحدثت له ثانيه اسمها دمره المهم ان نقول الرسول ساب اثينا وراح مدينة كورنث فجي بقى في كورنث اتعرف على اتنين اكيلو وبرستيلا دول ايه دول خيانين يعني احنا متخيل كده على راي مره ربنا الشيطان بيقول انا متخيل بيقول للرسول كده هو رايح يشتري حاجات الخيان فرحت الدكان كده بيشتري فلقى نفسه بيشتري كانوا يا قالوا ما ايه قالوا احنا يهود قال لهم طب ما, في... ما, في... ما في يسوع يسوع, يسوع اللي عني في قالوا تعال احكي لنا الموضوع ده فرحوا واخدين بولس عندهم سمعوا بقى شغلة واحدة خدوا بولس عندهم في البيت وبدا بولس يتكلم اسئله وبرسيله ويتعمدوا وبقوا تلاميذ بولت وساعده بولس الرسول خدوها قاعده كده يعلم واحد عشان يحوله دول بعد كده هنشوف في أفش. ودي برده حته حلوه يا يعني ريك برضو يعني زميلنا ما دول زميل صناعة دول خيام وهم خيامين شغلة زي عديد زميلنا في العمل زميلنا في الكلية ال ال ال الناس اللي احنا بنشترك معهم دول ما يفرط فديسه بقى ما تخلينا ان احنا مستدين ايه مستدين كلام عن المسيح ان دولت الرسول باريكو ربنا دوت فعلا لما ابعد احكام عن الصح كان عايز يوقع الشجاريه قاله لا حموديك قتين ماشي جراح رايح كورنثوس لا أسمع دول ما بيحبوش يسمع أنا بيتكلم معهم مش عاجزين يسمع أنا ربي تبعنا عادة عاد نفسي معهم ليه أنا نسي كورنثوس زي ربنا قال له لا يقول عاجزين أصداء كورنثس تكره نفسك أنا ربي ما بيقبلوش الكلام قال له لا اتكلم لا تخف بس ربنا ده لجيه خال لا تخف قل ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد يؤذيك قال له ما تخاف اتكلم عشان له لك حاجة أنا راح قاعد في كورونس زي ما كانش عايز يعرض فيها آيات سنو نص لأن واخد وعد من ربنا والله في كورونس حول البق الأعداء في كورونس هقول عن قبيس على بيت الشنيف فكان فيس كنيس السالونيكي كده الدنيا هيج فيها و... وال... واليهود اللي قبلوا الإيمان أهلهم آمو عليهم فكان ألف بولس رسول مجهول عليهم طب مش قادر يروح ربنا بيقول له لا خليك في كورونس شوي راح بعت لهم إيه بسالتين بعد كده قولت الرسول رجع أرشاليم ومن أرشاليم رجع لأنطاقيا مرة تاني ودي كانت تام الرحلة التانية الرحلة الثالثة والأخيرة في سفر الأعمال الصحة منتاشر برضه قولت الرسول دادي من أنطاقيا سوريا ده رحلة الشقاط بقى الرحلة الثالثة دي رحلة الشقاط رجع لي ايه يصمم على الناس اللي هو كارزيس يعني انا شلمت واحد عن المسيح وبدأ الانسان دياني خلاص اشيبه طب ما تشيبه خيبية قال لا نرجع من انا اشتقده مرة تاني نشوف حاله تاني فلاسك الرسول لحلة افتقاط بقى سريعة دربة ولسرة وانططيا بالتدية وراح رايح لمدينة ايه افش كان عاد عليه في الرحلة التانية علوما انا مش هكذا رايض معاسس عشان عايز اقضي عيد الخمسين فورشالية لكن اوقتكم انا هجيلكو تاني وبولت لما بيوعد انا اوش لما بيوعد ده حدا فراح رجع لهم في الرحلة التالتة وقعد عندهم في, في افش أفسوس كانت فيها معبد للأليهة أرثميث معبد فخم أوي مش مجال ان احنا نقعد نسكر تفاصيله قولت سعد هناك ثلاث سنين في أفسوس وعمل قولت الرسول حاجة لطيفة في أفسوس أجد كده مدرسة وبدأ ايه يعمل زي الإثلاريكية كده بدأ يسلم ذنان قولت الرسول يا حباي اللي تمثه بعد ما هو يمشي قولت الرسول بيفكر وانا موجود فكتب بعد أنا منشي الكنازي يبقى حالها الجاي فقال نعمل تلاميذ عشان التلاميذ دول يتلمزوا تلاميذ فقعد بولس الرسول الثلاث سنين جين بتقفز دول في المجرسة دي يعلم الناس وربما قاذر بولس الرسول أقسوا فيها دو على بولس اردع قيرو كده فيها في الأعمال 19 في حياة شديد جدا جدا جدا من الصناع اللي كانوا بيكتبوا من الأليهة أرتميدي كما قد كان على بولس فربنا كان لازم يأذر بولس، فكان بتجرى على أيدي بولس آيات غير المعصاة، يعني فآفسه حصلت معذلات مش عادية لدرجة انه كان يأخذ المنادير والمأذر من علاجات بولس يضعوها عن المرضى فيبرأه والأروح الشذات خروق. فبنعيد جسمه بالفرازة على بولس لدرجة إنه كثيرين من اللي بيستخدموا السحر لجاب الكتب بتعسوا ما وطبعا بولس الرسول قاعد ثلاث سنين في أفاسوس نعرف كده على طول طول في بلد يبقى لازم من المكان ده حيبعث رسالش على تمن على بيت الثانيش فمن أفاسوس بعت رسالة فرونسوس الأولى وبعت رسالة رومش بعد كده خرج من راح في تلبي حبيبه المكان اللي هو بيرتاح فيه جاء تلبي في كذا مرة فألا كان بولس الرسول بيشعر براحة كوست في تلبي دوش فراح في تلبي ومن لي في رساله كورنثوس الثانيه وكان قايل لثيؤفرنثوس ان انا عايز اجلكم لو ربنا اراده نبقى ندرس الرساله دي ناخد الموضوع ده بالتفصيل قالوا ان انا عايز اجلكم لكن مش عايز اجلكم ده كان ان انا زعلان منكم فانا مش عايز ادلكم بعصب لكن عايز اجي بمحبه فانا عشان كده فضلت ان انا ايه اتاخر شويه فده اللي بعد ما حس ان الوضع بدأ بدا في كورنثوس فنفذ وعده وراح يزور ومن ترونكس رجع أرشاليم وفي أرشاليم أبض عليه اليهود وتحكم بولس محاكمات كثيرة مكتوبة التفاصيل بتاعتها في الورقة بولث حدث كده ان المحاكمة يعني مش ماشى بطريق عادل يعني قال لهم لا انا ايه انا رفع دعواي لقيصر، قالوا له الى كيسر ترفع دعوات الى قيصر ايه تذهب وفعلا وصل بولس الرسول روما الرحلة الرابعة دي اللي وصل فيها الروما الكلام ده كان حوالي سنة 63 ميلادية قعد في روما سنتين انتهى طبعا سفر الأعمال عند روما لكن بعد كده التاريخ بيحكي انه هو قعد سنتين في روما وخرج من المحاكمة الأولى سنة 63 اللي قال عنها بعد كده انكس من فم الأسد يقصد نيرون يعني وتدع بوليس الرسول ربنا حقق لرغبته كان نفسه يخرج الشيء الثانية فرح ورجع مرة تاني أبض على بولس ووزو روما تاني علشان يتحاكم الكلام ده كان في سنة سبعة وثوثين ميلادية وفي الوقت ده تحقق حلم بولس اللي قاله زمان للتقس لدي قال لهم دي اجتهاء امطلق و اكون مع المتيح ذاك افضل جدا له المجد مع بيه الصالح و الراح من الان و الى الابد